وبعد إدراستنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث بباب من حق التوحيد دخل الجنة بلاي حساب وتحت هذه الترجمة يعني عنوان عنوان الدرس أورد المصنف علي رحمه الله ما يفيد هذا البعنى فذكر قوله تعالى ان ابراهيم كان امه وقالته لله حنيفا ولم يكن من المشركين وهي الايه 20 بعد بها من سوره النحل وذكر قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون وهي الايه 59 سوره المؤمنون واورد حديث سعيد ابن جبير أنه قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكن قال فما صنعك هل ارتقين قال فما حملك على ذلك قال حديث حدثناه الشابي قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريده انه قال لا ربيتي الا من عين او حمى قال احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الاقم فرائيت النبي ومع الره والنبي مع الرجل والرجلان والنبي وليس مع الواحد اضرب لي سواد عظيم فظنوا انهم امتي فقيل لي هذا هم سواد قوم فنظرو بيد سواد عظيم فقيل لي هذه امته ومعهم 70 الفا يغنون الجنه بغير حساب ولا عداب ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا طيرٌ على ربه يتوكلون فقام عكاشه فقال اذر الله ان يجعلني منهم قال انت معه ثم قام رجل اخر فقال اذر الله ان يجعلني منهم فقال سبقا بها وذكر هذه النسخه التي اوردها في الباب اشتمط منها المصنف مجموعه من الاحكام الشرعيه بلغت 22 مثلا في قوله فيه مسائل وقلنا في مسائل يعني الباب يعني لانه قال باب من حق التوحيده دخل الجنه من غير حساب والباب ده قال فيه مسائل فيه احكام فقهيه مستخلصه من فقه هذه النصوص التي وردت تحت الترجمه نحن وتكلمنا بالامس على المساله ال17 وندخل اليوم في المساله ال17 قال بعض السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه دي مساله فقهيه وبعض السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه من اين نوقذ هذه المساله المساله دي مأخوذه من الحديث الذي أورده لأنه التابعي يعني بيتكلم مع مجموعه من التابعين منهم سعيد بن جبير فبيتكلم قال لهم أيكم رأى الكوكب الذي قد شوه البارحه الكوكب يعني نجم يوم من الايام جاء نجم كبير بالليل بالليل خالص طبعا ده سهل الجماعه كالعاده الناس لما تيجي حاجه زي دي ان تسالوا لما تصبح الدنيا بيقولوا يقول لك عباره حاجات بزيل كذا وكذا فذكر ايكم راى الكوكب الذي قدح يوم البارحه النجم الجاد من الليل الشافل فذكر سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين قال أنا قال له أنا رأي هذا الكوكب لكن قال شنوه قال ولكني لم أكن في صلاة هذا كان الناس ما يتخيلوه يعني لما يقول لك جاد بالليل خالص واحد يقول شفت أنا معناه كان صاحب وكان صاحب الليل ذاك زمان لا في تليفزيونات لا في ديكتال لا, لا في ضمنة صاحب أنا بظن في كنك قائمة لليل يعني ده زمان لكن إذا قلت أيكم من قضى الكوكب الذي رأى الكون ونقضى فارحة الساعة الثلاثة ممكن أنا أقول لك أنا ونت بتتخيل أن تكون مسائر مع فيلم هندي مسائر مع فيه جماعة فيه جماعة يجب أن يلعب بحينا وأنا هاجز لكن زمان لا فيه كليفيزيونات عشان تقدر تبلي ظلم ولا كده مساهم بالليل شاب ما انا كاهر كان بيصلي وعشان ما يكون له فيه انه كان بيصلي قال لهم انا اشتل الكوكب لكن ما كنت في صره انا كنت مولود لاداني يعني حيه او عقرب انا قال لهم ردي انا ما كنت في صله فدي المساله اللي اوردها المصنف في يعني هالمساله رقم رقم كلمه يسب قال بود الثلث عن مدح الانسان بما ليس فيه وزمان ما كان الواحد يمدح نفسه وده منهج يعني الموضوع ده اتاخده من وين القران دايما بيدعو الانسان انه يظهره اذا انت بتعمل الشيء ديسو العمل الصالح خليت ابنك انت ما بتعمله اذا بتعمل الشيء يعني العمل الصالح قالت السلف كان بيقول لنه ما في دول بدور الناس عارف انه مجرب صالح زي ما قوله تعالى فلا تدكو ام فسكم هو اعلم بما يتقن زمان السلف الواحد بيحب دايما يتواضع امام الرجال حتى لو كان صالح فيصي كان لا يتفاخر بذلك ولا يامن مكر الله الامن الصالحين شوف الفرق بين الصحابه والسلم الصالح وبين الصوفيه بتاعنا خلينا وبين الجهاديه اللي وجماعه الاخوان المسلمين الفرق كبير والله زي الواحد هو ما ملش ما عمل العمل وهو في مكانه هو كانه هو اكبر صالح في العالم باكد بتاكد الكلام ده موجه على الصوفيه وعلى جماعه الاخوان المسلمين انت فاهم كلامي المساله رقم 18 بترد على الصوفيه كمان عن انحرف وعلى جماعه الاخوه المسلمين كمان عن انحرف الان لما تشوف قصايد الصوفيه وتسمع الواحد يندحلك نفسه اريد وكان لغايه ما ينفع نفسه من انسان لغايه ما يذ الله ذات والله باين انا هنا نتكلم عن القصايد بتاعته ودي قصايد الصوفيه لتفاهم كلامه تأخذ القصائد من كتاب الفيوظات الربانية في المآسف القادرية بتاع الطريقة القادرية دا موجود في السوق انا اشتريته من السوق ومرات باللحنوان للصائد ده. ودور بيجيب خبر بابي بيرمزوا الناس بترمز وده كبر المرات فتعشوف دا يقول لهم اما اني لما اكم في صلاة هكذا ما يقول لهم اصلي يجدك كل كن الله يمدح في رقبتي براو ولا عند حضور ثاني يقول انا الشاكر المشكور شكرا لشاكر انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر مثل قدام قال الله الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواثق المرصوص شيخ الطريقه انت فهمت الكلام ده؟ وجر كبير لا بدع الولي مين دع بيتجي الواحد بيتواضع فجي له الصحابه جاي يمدح في رغبته في قصيده وثالث جاي اتجب هي ياخذ اسم ينقش كتابه قال يا صنعوا ذات وتتابع قلنا رجعت له وان جاب انا الذكر وقال ان بسم الله انا الذكر المذكر انا ذاكر والله ذاته يذكرني قال انه انا ما بذكر الله يعني بوريك انه ذاكر انا الذاكر المذكور يعني انا بذكر الله والله يذكرني انا فصرا عندما الغادر انت ما المفروض اذا بتذكر ما المفروض تعمل تقول انا بعمل شيء لغايه ما قال وانا انا الشاكر المشكور شكرا لشاكل ذا لأتي لنا أبو خاربة شرعية ساكل انت فهين كلامي؟ يعني يقول أنا بشكر الله و الله ذاته كأنه قبل عمل ها و الله قبل شكره له ذات و بشكره له ذات فالي خياته ما جاله قدامها لك و نقول لكم قولة و أنا الله ذاته ما جاله قدامها أنا الواحد الفرد الكبير بذلك أنا الله ذات أنا الواصف لنصوفه شيخ الطريقة أنا شيخ الطريقة أنا, أنا أب إن قلنا هذا كفر إن أطلق أخير يقول لك يا أخي لا تكفر الناس أنت مش ركي أنت أخير مسلم أنت مسابل أنت عاطر مش أخير مسلم تربية المناة وجرم كبير لا يقبل أمه في العالم الفكره بتاعه حسان بنه ليهو دين الاسلام ولعب حرائر العام لانه زعيم البنا كان كوفي تبن لهذا البنا تبن لطريقتي وتبن لكل تربيه ليست على هذين المعسل انت فاهم ينقل ما جاب الكتاب ثاني الى قتل الكتاب قال وعلم ما خلى له حي يعني شكل نفسه وشال حق الله بقى ولا ومشاركة ومشاركة وقال شكل نفسه قال أنا أقوم الليل وأضعي من المساكين اللي غايتيني وانت ذاكت في النهاية يبدأ خلقك في الرياض لأخير المشكلة بإمدح نفسه أقول لي غايته يشيل حق الله يديني لنا قدر بيقول في كتابه الذي أشبته إليه اللي هو المعاسر القادرية في المعاسر القادرية بيقول وأعلم عدد الرمل كم هو رملته قال عارف انا عدد الرمل الرمل ده قال انا انا بعلم لكن في نفس من تحت غلط وكذاب زاكد وكمضاب ان جبت يدي قلت له هو شجابه لنا فيه كم رمله ما فيش للعدل خلي الرمل في العالم قصيده موجوده بالكتب تاع صوفيا قصيده دينيه قال واعلم عدد الرمل كم هو رمله واعلم عدد النبت كم هو ذلك واحافظ على الاشجار كلها أشجار الليمون كم حجرة وفيها كم ليمونة في العالم وحافظ أشجار التمريندي وأشجار النيم والجوابة كلها كان حافظ عدد النفط كلها الحافظ في العنقر فكذاب كذب صوفي كذب وبعدين ما جاء قال وعلمي علم الله قال أنا بألم علم الله ذاته والله أستحق قال أنا بألم علم الله وَعِلْمِي عِلْمُ اللَّهِ أُخْصِي حُرُوفَهُ وَأَمْرِي أَمْرُ اللَّهِ إِنْ كُلْتُ كُنْ يَوْن قال أنا ذي ألقاته إذا قلت لشي كن بيكون فوالي شاء الحق الله بي سواتياثين أقدر لي رجعته إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لو كن فيكون بي سواتياثين دا أمر. أمره وقال له برده غيره وَأَمْرِي أَمْرُ اللَّهِ إِنْ كُلْتُ كُنْ بيأْ ك وتكفر ولذلك الصوفيه عندهم كفر في الكتب اللي قاعدوا القصايد اللي قاعدوا دي كلها كفر تحت لا مصلوفا اجي دا اقعد اقول كذب عليه كتاب الله الخربيه بيقولوا ما معكم من خطب فقم انت وقلها منهم ياغا بتي مصيبه خورك قول يا كوري مرره انا باجي اقول يا مرغني مرغني وينو ذاك قتل والله يبقى انا خلي الله الكتل مرغني انا ابي مرغني انا اخلي الله عند قل الكتل البري وكتل المكاشف وكتل فاين ديما هلا الله ده تخليه تمشي التهديلات واحد مريد تربيه اسخه جدا تربيه اسخه دي كفايات صوفيه كلها مدحه لأقول سواء كانت شعرا او نثرا لو تابعنا الكلام ده الكلام بصوره متابعه كلامي لكن الصحابه لما ترجع للصحابه نثوب ذكر الصديق تبارك الله تعالى عنده شاده في القران يقول سبحانه وتعالى قال ثاني اثنين اذما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال ابو بكر الصديق لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزن ايمان الامه مع ايمان ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لرجحت كفه اي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه معناه ايمانه يوزن ايمان الامه يعني ذل بيحصل ابو بكر الصديق بالامام واخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم اكبر ولد في امه واكبر صالح ابو بكر الصديق ايمانه يوزن ايمان الامه وما عاد له ما كتبه ما عمل له طريق له كتب فيه في الباب بتاعه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق ولي الله ما كتب فيه لا حدا حدا ولا قال للناس انا بنصخ ولا قال للناس ده بده جن ولا قال بطير ولا قال بريد العفال دي كذب في الكتب بتاعتهم انه الولي اعمل اي حاجه يطير وريك وينفخوا اه ونفخيت وكل كذب بماذا ربط مدخل الجنه وداخل النار كله كذب لما ذكر الكلام عن الشعراوي المدح البرعي والله صادق وشاغل رايد هو قصي بيت بمصر المؤامره بتركص الهمه دي كلها كلها باطل وكذب وتضليل يوم الاسلام بيقول بيمدح قال وبنسوقنا الهائم في حب الله سيدي الشعراوي الناشر لعلم الله قد سوق ده المديح البرا يقول الولي الشعراوي يتكلم عنه كلام سيء لكنه ان الصوفيه كلام طيب حتى مكرامات الكلام اللي قالوا على دسوقي ابليس ما قال والله الكلام اللي قالوا على دسوقي ابن ريشي ده سي بعد الدسوقي خدت يد له في راس بيقول لهم لا حول ولا قوه الا بالله ده رمى ده والله فعلينه تكال الاغرى قدره ترجعه الدسوقي في كتاب الطبقات الكبرى لشعرماني بيقول الدسوقي عن نفسي بتكلم اذا كبير رغبكم قال انا غطت الله على العرش لا تناقون قالوا اتكلم بقى اري مدى الدسوقي قال أنا ثلاثة فوق ما الله اتكلمت عاش كتاب قاعد هم دي جوا هشني في عاق الهيمين في أخو مصرم هيني قاعد قاعد أخو مصرم عاش حمداء ملابين كلهم شبكة واحدة بتاعت مهطالين صوفية يا أخوة المسلمين الشيعة ها الهيد التحرير فلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء فقال أنا خاطبت الله العشر أنا مفاتيح الجنة في يدي قطب اللبس دي شغل بتاع جنن انت انت بتعتقد العقيده بتاعته هي عادي العقيده بتاعه الملائكه لان نحن عقيدتنا في الملائكه بتختلف عن الصوفيه وعقيدتنا مع في في الله الايمان بالله بتختلف مع الصوفيه الصوفيه عند الله برايهم انه انت ابوك الشيخ ده الله يقول كل شيء ويكون في الملائكه نحن بنؤمن انهم مفاتيح الجنه ان الرضوان مش عارف انت ادوك لها في البلد ده مفاتيح النار بينه انمالك تفتكر ان شنو ده جاي منهم زوج انا مفاتيح الجنه في يدي ماسك مفاتيح الجنه كده انا مفاتيح النار في يدي ماسك مفاتيح الجنه والنار ده فمن زارني في مصر ادخلته الجنه في الدار حتى تموك الجنه يا نسوك كذا ومن اغتر بمن افترا عليك كذب ومتحدث عن القصاوف إن الطلاب واحد حاصل جاهد وحرمه ملا بلا يا أخو مسلم ولا سافي لو صعرور ولا مجرم بين هدف وهذا يكون صاحب مركز مشاهدة هذيكون قروف أو دكتوري بلايه يا أخي ما بهذه الطريقة يطقك في نفوخك يا كتاب اتلاهبوا أولا يا أخو مسلم ماذا فهمين تبتعبوا براساك مين اللي عرف يتريل مانا نرتعج بلا ما هكذا ما بقول لك لا كفر قال قال قال مفاتيح الجنه ما سيك اول بذور ودخله اذكر صديق في الجنه وما قال مفاتيح عندي ولا قال بدخلني سور الجنه لانه بكر صديق في ما ذكر المؤرخون في في ترجمته يوم من الايام صعد المنبر وقال ايها الناس لو نادى الله يوما قيام اهل الموقف لو الله قال يا اهل الموقف وادخلوا جميعنا الجنة إلا واحدة لظلنت وعنكم ثم بكر رضي الله ودعا لأنا قال لهم يا ناس أقول لكم قولة والله إذا القيامنا والله قال كل الناس يقشل الجنة واحد ما يخش بعد ذلك وضعنا مع إنه عنده شهادة إنه في الجنة إيه إيه الدسوبي العاصل ده الصوفي يقول أنا المذناء داخل الجنة تفتكن له المفاتيح عند الدسوبي زي ما معنا فيها صار سنة في الجنة وليس كان دخلونا النار من بدره كل الكذب ساي كذب قلوا شفعت من الصوفية شفت من المجربين تسلطوا على دين الله خدعوا أمة الإسلام في العالم فإيبدأ أفهم انه الدين بتاع الصوفية ده كله دين بتاع الكذب واختراه وإذا ايزوا الاندواء اتراضي قابلنا دكتور بروفيسير كله لإعناه على هذا نحن على التعداد نناخش ونناخش العين الكتب قاعدة أي عاطل اللي عاود تعمل معنا نقاط التغيب تجيبه لنا في الجامعين ولا قابلنا في أي حال في تلفزيون وفي أي حال لو قد نجيب العوالي لكتب بتاعاتهم دي عشان نكشفهم للرأي العام قال دي المسألة 14 اللي هو قال بعد الثلف عن مدحي الإنسان بما ليست فيه فاهم المسألة التاسعة عشرة قال قوله عند الذين هم عالم من الهرب وهذا كلام برضو لوري تاني السدا برضو الرسول ده ده مش الجنه من غير حساب ولا دي دوله ثانيه ولي كبير اسمه اوكاكا الرسول ده دعوه دياده من وحده بين اولياء الله قال له يا الهي لا انت ده لنا خمسه من اولياء الله قال مضيئ سوف لنا خمسه من اولياء الله سوف لنا السفر أولاً أمور المقاسر يبكي في حاجة هل يلقى أمين لأيك أخبغان وغيره روحاً وإنت غينو في مغاردان بصورة مسؤولة مفهوم رقاش يده بتعرفه ونقفه دمونه ونصره الله ما عارب عاجة اللي أعرفه لما بتعنوه مساكن رقاش يده ومي كبير لأنه ذكره نمح تلم بهذا الحديث لما نمح تلم قال سبعون ألفاً من أمم يكونوا الجنة بغير إحسان والعذاب وقال منهم الراوي كذا قالوا يا رسول الله فسلمك الله ان يجعلني منهم اتظن لكم من فت الجنه بغير ذنب الرسول قال لي انت منهم طريقته يعني اثر الصوفيه عمل له طريقه هتبعرك في طريقه اسمها طريقه العكاشيه وعالم نور كبير عمل له طريقه عمل له بد اذا عكاشه من ابو اليلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اسال اي خوف ان عكاجه ولا تعرف وليس مخي ولا له هو لو عارف الطبور وبطقه وبسرواله واسماته تثير الرعب وكله كذب ثاني عكاجه من عوديه اجل الذي لا, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشهاده بما لب هذا الحديث انت انت منهم المساله 20 فضيله عكاجه طبعا وكذا ثابت زي ده ده تسال عن الناس الفضلاء ففي الدين فما في افضل من صحابه هسه واحد قال بها حاشي راس فهمت صيام ديما واو ولا ولا الاولياء الاولياء الحقيقيون واحد من اعظم ومن ضمن الاولياء في باب فضلاء الرجال وكاشه المساله شلون فضيعه وكاشه بنوا سيدنا قال له انت منهم المساله قبل الاخيره قال الحديث ال21 استعمال المعارض انه ما سلام استخدام المعارض واستعمال المعارض قالوا مندوحه عن الكذب يعني المعارض احيانا انت بتستعملها والمعارض اللي تقول لك الكلام يفهم منه يعني يعني خلاف حقيقته انت فاهم كلامي بقول لك كلام يحتمل اكثر من معنى وده استخدم النبي عليه السلام في هذا الحديث الذي أورده بالباب لما قال له رجل تاني بعد أكاجه قال له دعو الله أن يجعلني منهم الرسول قال له أنت منهم في واحد تاني قال له أنا رسول الله الرسول عليه السلام قال له لقد سبقت بها أكاجه ما قال له أن لقيت منهم ولقيت ما منهم قال له كده هذا من أذن خلقي عشان كده استخدام المعارض بتغنيج عن الكذب إنه أحياناً الإنسان يحتاج لإستخدام المعارض آآ آآ عشان إدرأ بيه عن نفضه آفات كثيرة جداً بتاع الناس ثقيلين وإذا عمل بيه مع الأعداء إذا عمل بيه أحياناً مع هدو مع الأعداء زي ما كان السنب يستخدمون وورد عن ابن سيريد عليه رحمة الله من التابعين إنه كان يستخدم المعارض لفقه المسألة ولذلك قال طرقه بابا رجل ولا يريد ان يستقبله برد واحد دق الباب عرفوا طبعا المسيرين ما فينا ندكوا بابك انت لا اي سبب الاسد في الوقت ده بقى فاضي الزول ده بالساده ما دايره بيبقى فقام رد للورده فاقاله ابني شبتح ما يفتح الباب وهو كده في راسه عشان ما يعني ولا كذب دي المعاريض قال له خد ايدك في راسك كده وقول لي نطرم ان ابي ليس هنا طبعا حتى يدوا ده ما سايله قال له ابو قلو قال له لي ابو ليته هنا اه ده شغله مش باين هو ابو سله ابو ماي وفعلا ابوه هنا مافي ابو جو انت فاهم كلامي فدي استعمال المعاريض المعاريض يستخدمها الانسان احيانا عشان تجنب الكذب فعس كلام بيقول المساله الاخيره قال حسن خلقه صلى الله عليه وانه عنده اخلاق عاليه والله مدحه وانك الاعلى خلقا عظيم عشان كده قبل الباب ما ما قال للسائل انت ما منه ولا الباب اتقبل فالله لو نحسبه بايشو وقاعد قدام استخدام المعرض وحسن الخلق بيذكر في الدرس الجديد باذن الله في درس القد صلي اللهم على محمد وعلى صحبه